قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها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 ثم التفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل تفينة غصبًا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره.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 وأما الجدار فكان لغلا مينيتي مينت المدينة وكان تحته كذلهما وكان أبوهما صارحا فأراد ربك أي يبلغا شدهما فأراد ربك أي يبلغا شدهما ويستخرج كذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لن تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي قرمين قلت أتلو عليكم منه ذكرا